بفرح لما بنتكلم ولما بنتقابل بفرح أكتر بفرح لو أشوفك بس أمت بتضحك بفرح أكتر أنت وجودك حاجة تانية والأدم عدت دنيا والتحكة معك دايماً صدها في علاعة أكتر انا بفرح لما بتفرح واما تروق دايما برق ذاك واما انت بتبقى بخير انا ببقى بخير ده انت الغالي انا عشت معك يا حبيبي اجمل ايام يا حبيبي ومكان ما تكون هنعيش ايام حلو اكثر اكثر حد يفرحني انت انت انت اكثر حد بيوحشني حلو الأيام بس انت محلينا هو, هو أكبر أكبر وأكبر أكبر وأكبر أكبر وأكبر أكبر, أكبر, أكبر, أكبر, أكبر, أكبر, أكبر, أكبر, أكبر على موقع دي جي كيمو.كو هايبر <تصفيق> <تصفيق> مكان تكون